يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفايتين من رحمته ياتيكم كفايتين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفير لكم والله غفور رحيم